بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يصف هل في ذلك قسم الذي حجوا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَاصْمُدْ الَّذِينَ نَجَوْا الصَّخْرَ بِالوادي وَفِي الرَّوْنَذِ الْأُتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ كَانَ صَوَاعِذَ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ عماه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتناه فقد رعلي رزقه فيقول ربي أهمن بل لا, بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جَمَّ كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّ دَكَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّ صَفَّ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فَادْخُلْنِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِ الْجَنَّةَ